صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من اعمل صالحا من ذكر او أنثى وهو مؤمن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 إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إن سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون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 117. ونح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إن ما يعلمه بشر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 للكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك, وأولئك هو الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة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 وضرب اللَّهُ مَثَلًا قَضِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّتِي يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رغدا يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رغدا من كل مكان فكفرت كُلِّ مَكَانٍ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون